بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فاكهه ونخل ذات الاكمام بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في Wa aqim al wazn bil qist, walla tuxsir al mizan. Wal arḍa wadzgha lil بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان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 Allah tetapkan di mizan, dan mengukur berat dengan ketepatan, dan tidak ada yang kehilangan di mizan. Dan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 فَا فَاكههٌ وَالنخل ذات الاكمام بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان الا Wa aqim al-wizn bil-qist, wallahu khusr al-mizan. Wal-arḍa wadzgha lil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 كهت وان نخلذات الاكمام بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا Wa aqim al wazn bil qist, walat uhsir al mizan. Wal arḍa wadzgha lil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 وَالارْضَ ضَعَهَا لِلانَامِ فِيهَا فَاكهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأكْمَامِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ و السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها فاكهة والنخل ذات الأكماة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان؟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 و السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغى في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها فاكهة والنخل ذات الأكمام بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان Wa aqim al wazn bil qist walat uxir al mizan. Wal arḍa wadzgha lil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 فاكهة النخل ذات الأكماش بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان؟ Wa aqim al wazn bil qist walat uhsir al mizan. Wal arḍa wadzgha lil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 والارض وضعها للانام فيها فاكهه و والنخل ذات الاكمام بسم الله الرحمن الرحيم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 Wa aqim al wazn bil qist walatuxsir al mizan. Wal arḍa wadzgha lil anam.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 ها فاكهه ونخل ذات الاكمام بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان Wa aqim al wazn bil qist walatuxsir al mizan. Wal arḍa wadzgha lil anam. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان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 وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام بسم الله الرحمن الرحيم و السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها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 Allah tetapkan di mizan, dan mengukur berat dengan ketepatan, dan tidak ada yang kehilangan di mizan. Dan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 فَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْل ذَاتُ الْأَكْمَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا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 فَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْل ذَاتُ الْأَكْمَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا Wa aqim al wizn bil qist, walat uhsir al mizan. Wal arḍa wadzgha lil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 Allah tetapkan di mizan, dan mengukur berat dengan ketepatan, dan tidak ada yang kehilangan di mizan. Dan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 بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام بسم الله الرحمن الرحيم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 كَهَتُونَ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ Wa aqim al wazn bil qist walat uhsir al mizan wal arḍa wadzgha lil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 والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام بسم الله الرحمن الرحيم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 فاكهة والنخل ذات الأكماش بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ ضَعَاهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ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 فاكهه ونخل ذات الاكمام بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ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 فاكهة والنخل ذات الأكمام بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وَالارْضَ ضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ بِسْمِ الله الرحمن الرحيم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 فاكهه ونخل ذات الاكمام بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان Wa aqim al-wizn bil-qist, wallahu khusr al-mizan. Wal-arḍa wadzgha lil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 والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فاكهة والنخل ذات الأكماش بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان؟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 Fakehah dan nakhluhah tulakmah. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Dan langit dia angkat dan menimbang. Tiada وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام